بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين نحمده سبحانه وتعالى وهو أهل الحمد وأهله وهو ولي الحمد وأهله ونستعينه وهو نعمل مستعان ونستغفره وهو الغفور الرحيم ونشهد الله ونشهد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 وعلى آله وصحابته والتابعين كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون وبعد احبتي الكرام كنا في الدرس السابق نتحدث عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام الشهادة الذي أقامه الله عز وجل إياه وأقامه فيه الله سبحانه وتعالى حيث جعل الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته وجعل أمته شهيدة على الأمم السابقة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وتوقفنا عند الحديث عن ورود الثناء والمدح للرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة حيث سئل سيدنا عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أي عن ورود صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة فقال نعم والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يعني ان في التوراة وفي الإنجيل كتب السابقة وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته في القرآن الكريم. من بين ذلك يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هذه موجودة في القرآن الكريم وزاد يعني في الكتب السابقة وحرزا للأميين أي حفظا لهم وامنا لهم وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر هنا وقفنا الدرس السابق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليدفع لي السيئة بالسيئة ولكنه يعفو ويغفر أي أن الصفة البارزه في خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه يعفو ويصفح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليواخذ الناس كما ان الله سبحانه وتعالى لا يواخذ الناس ولا يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ثرك على اظهرها من دابه وهذا الخلق غرسه الله سبحانه وتعالى في نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وتجلى هذا الخلق يعني اكثر ما تجلى في فتح مكه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه ووقع المشركون مشرك قريش في قبضة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه صغارا أذلة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على باب الكعبة يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن اخ كريم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استحكم القبضه من قريش من اعدائه الذين قاتلوه اكثر من عشرين سنه ظنوا به خيرا لانهم لم يعهدوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الا خيرا ولا راوا من النبي صلى الله عليه وسلم الا سماحه ولا راوا من النبي صلى الله عليه وسلم الا عفوا ولا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولذلك قالوا خيرا ما قالوا له ننتظر منك أن تذبح وتقتل أن تشرد وتهجر ما كانوا يظنون هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم رغم ما قدموهم من العداوة رغم ما فعلوهم بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الطلقاء فسموا بذلك الطلقاء بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق صرحه بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل السيئه بالسيئه ولكنه قابل السيئه بالاحسان والعفو والصفح الجميل فعفا عفو قادر لم ينغص عليهم بما مضى اغراء ولو ان انتقامه لهوى النفس لدامت قطيعه وجفاء النبي صلى الله عليه وسلم عفا عفو يعني الشخص الذي اذا قدر عفا لم ينقصه عليهم بما مضى اغراوا اي ما كانت العداوه السابقه لتغري النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقام لتجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعض على يديه من اجل ان ينتقم منهم ولكنه صلى الله عليه وسلم نسي ذلك كله وقال لهم اذهبوا فانتم الطلاقات ثم قال ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء لن يقبضه الله سبحانه وتعالى حتى يقيم به المله العوجاء هذا وعد في الكتب السابقه وعد من الله سبحانه وتعالى لن يتوفى محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يقيم به المله العوجاء وعد منه سبحانه وتعالى أنه سيتم هذا النور انه سيتم هذا النور وسيبلغ هذا الإسلام ما بلغ الليل والنهار هذا وعد من الله سبحانه وتعالى وإن كان يقول له في آية أخرى فإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك يعني يمكن أن ترى شيئا ويمكن أن لا ترى شيئا لأن المقصود انت انما عليك البلاغ بلغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا علينا نبياء السابقين حدثنا عن احوالهم وبين ان هناك من الانبياء من كان معه من لم يكن معه احد نبي امضى حياته كلها في الدعوه الى الله ومع ذلك لم يكن معه ولو واحد سبحان الله نبي وليس معه احد والنبي معه الرجل الواحد يعني حياته كلها امضاها فاتبعه رجل واحد ومن ومنهم من معه رجلان ومنهم من معه العشره وهكذا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وعده ربه سبحانه وتعالى أن لا يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء والمراد بالمله ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين والمراد بالعوجاء ان الناس هم الذين عوجوها هم الذين جعلوها معوجة وليس ابراهيم عليه الصلاه والسلام النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام سرك الناس على المله المستقيمه مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولكن المشركين مشرك قريش عوجوها وانحرفوا بها وادخلوا فيها ما ليس فيها ونسبوا ذلك الى دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام فكانوا يطوفون بالبيت عراتا وكانوا يقفون بالمشعر الحرام بدل من ان يقفوا في عرفات وكانوا يعني يجعلون السائبه والواصله والحان وكانوا وكانوا يعني كثير من الامور حرفوها ونسبوها إلى ابراهيم عليه الصلاه والسلام على غرار ما فعلته اليهود وما فعلته النصارى فالنصارى حرفوا كثيرا ونسبوه الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام والنصارى حرفوا كثيرا ونسبوا الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام وكل واحد منهم يدعي انه على مله ابراهيم فانزل الله عز وجل ان اولى الناس بابراهيم يكون من هم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين والذين امنوا معه ان اولى الناس ابراهيم عليه الصلاه والسلام هم المؤمنون لانه ابو الانبياء ولانه امام الموحدين عليه الصلاه والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم اعاد الامور الى نصابها اعاد الى التوحيد نصاعته واعاد الى الاسلام استقامته واعاد الى المله سماحتها حتى يقيم الله عز وجل به المله العوجاء بان يقول لا اله الا الله وذلك يتجلى في العمدة عمدة الأمر أن يقول لا إله إلا الله أن ينسب التوحيد أن ينسب التوحيد لله سبحانه وتعالى وأن ينفي عنه أن ينفي عنه الشرك أن يوحده ولا يشرك به ولا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقول يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فجعل مناط الفلاح وقولهم لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد دخل في حضيره الإسلام دخل في حضرة الإسلام ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فهي مفتاح الإسلام وهي مفتاح الجنة وهي كلمة السعادة وهي الكلمة الطيبة وهي الكلمة الباقية وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ويفتح به اعيونا عميا واذانا صمى وقلوبا غلفا قد ذكرنا في درس سابق أن المراد بأعيون العم والآذان الصم والقلوب الغلف المراد بها اذان القلب وأعين القلب وليس عين الرأس وآدان القلب وليس آدان الرأس فالمراد بهذا أن يفتح الله عز وجل قلب الإنسان للإيمان وأن يسمع هذا العبد سمع قبول بحيث إذا سمع أمر الله سبحانه وتعالى امتتله وإذا سمع نهيه اجتنبه وإلا فكثير من الناس يرون ويسمعون ويعقلون ولكن عقلهم لا ينفعهم وسماعهم لا ينفعهم وبصرهم لا ينفعهم فسماهم القرآن الكريم بالصم البكم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا ولا اسمعهم وهم معرضون حتى ولو سمعوا فإنهم يعرضون وذكر مثله أي مثل هذا النص ومثل هذا الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كعب الأحبار وفي بعض طرقه عن ابن إسحاق ولا صخب في الأسواق يعني الرواية الأولى فيها ولا صخاب في الأسواق وهذه ولا صخب في الأسواق يعني مجرد صخب حين الصخاب يعني كثير الصخب نبي صلى الله عليه وسلم ليس كثير الصخب وليس صاخب بمعنى لا يصخب لا بقليل ولا به ولا بكثير ولا متزين بالفحش نبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتزين بالفحش ونحظ هذا العبارة فإنها دقيقة جدا لأن التزين لا يكون بالفحش إنما يكون التزين بما هو زين اصلا إنما يتزين الإنسان بما هو زين اصلا الزينه المعنويه هي الاخلاق الكريمه والمحامد الحميده والتزين بالامور الظاهريه او بالامور الماديه هو ان يلبس الانسان لباس الحشمه والوقار وما الى ذلك ولكنه هل يتزين الانسان بالفحش هل يكون مثلا عريانا ويقول انا زينه ويصف نفسه بالزينة أنه, أنه, على أنه متزين لا يكون الإنسان متجردا من الكلمة الطيبة ويزعم أن ذلك زينة ينطق بالفحش ويزعم أن النطق بالفحش من الزينة أو يلبس ثياب غير ثياب الحشمه ويزعم أنه زينة أو, أو إلى آخره فالمتزين بالفحش هو الذي ينطق بالفحش ويرفع رأسه كأنه يقول شيئا والعياذ بالله الذي يجعل بضاعته النطق بالفحش الذي يجعل بضاعته العري الذي يجعل بضاعته ارتكاب المناكر هذا متزين بالفحش والعياذ بالله ولا قوال للخنا قوال, قوال للفحش ما كان النبي صلى الله ليقول كلاما قبيحا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه كلمة يعني تنافي الأخلاق في الأدب وسدده لكل جميل أي أن الله سبحانه وتعالى يسدد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكل جميل لكل جميل في العبادة لكل جميل في المعاملة لكل جميل في الأخلاق لكل جميل في العادات فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصدر منه إلا الجميل في جميع تصرفاته صلى الله عليه وسلم وأهب له كل خلق كريم الله سبحانه وتعالى يهب لمحمد صلى الله عليه وسلم كل الأخلاق الكريمة والشيم الحميده اخلاقه صلى الله عليه وسلم عظيمه وعظيمه جدا معجزات اخلاقه صلى الله عليه وسلم معجزة في عفوه في صفحه في بقره صلى الله عليه وسلم في غناه في معاملته مع اهله في معاملته مع اصحابه في معاملته مع اعدائه النبي صلى الله عليه وسلم معجزه في اخلاقه سبحان الله واهاب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه لباس دياله هو السكينة وأعظم بالسكينة من لباس أن يكون على الإنسان السكينة والوقار هذا هو اللباس الحقيقي وهذا هو السطر الجميل الذي يستر به الإنسان نفسه أن يكون يعني لابسا توبا السكينة لا يلبس توبا البطر والكبرياء والتعالي وغير ذلك من الاخلاق المذمومه ولكنه يلبس ثوب السكينه وما كانت السكينه في شيء الا زانته وما غابت عن شيء الا شانته فزينة الانسان السكينه واجعل السكينه لباسه والبر شعاره شعار دياله شعار النبي صلى الله عليه وسلم شنو هو البر والبر هو اسم جامع لكل أنواع الخير لكل أنواع المكارم لكل أنواع الأخلاق فالبر يشمل التصرفات المادية والتصرفات المعنوية فمن البر العطاء، ومن البر الخلق الحسن ومن البر الكلمة الطيبة ومن البر ومن البر فالبر اسم جامع لكل خصال الخير ولخصه النبي صلى الله عليه وسلم في ام المكارم ويش فقال قال البر حسن الخلق البر حسن الخلق البر في واحد الحديث قال البر مطمئنه اليه النفس واطمأن اليه القلب والاسم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس ايفتق قلبك وينفتاك الناس افتوك هذا هو البر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بين ان البر ليس ادعاء ولا ان يزعم الانسان بصفه من الصفات انه كامل وانه لا ينقصه شيء فبين ان البر هو اسم جامع لامور الدين كلها فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق المغرب أي ليس البر محدودا في الصلاة مثلا وليس البر محدودا في الزكاة مثلا وليس البر محدودا في الأمر بالمعروف على المكرم مثلا ولكن البر يشمل هذا وغيره ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 اولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فحصر الله الصدق في هذه الصفات العظيمه وحصر الله عز وجل التقوى في هذه الصفات العظيمه وحصر الله عز وجل البر في هذه الصفات العظيمه إذن البر هو اسم جامع لكل مكارم الاخلاق ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى البر شعار محمد صلى الله عليه وسلم والتقوى ضميره جعل الله سبحانه وتعالى التقوى ضمير محمد صلى الله عليه وسلم أي باطنه صلى الله عليه وسلم هو التقوى بحيث لو شققت عليه لا وجدت فيه ماذا لوجدت وجدت فيه التقوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأثقاكم وأخشاكم لله لما كان بعض الصحابة يعني يردون بعض النصوص النبوية ويقولون هذا يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم أما نحن لسنا في مستواه نحن نفعل غير ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا واتقاكم لله تقولوا هكذا تقولوش هذا يفعله فعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه النبي صلى الله عليه وسلم انه معصوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان معصوما فإنه أتقانا فإنه صلى الله عليه وسلم أخشانا لله فإنه صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله ولذلك لو أوتينا من العلم والتقوى والخشية ما أوتينا نبلغ مبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في, في ذلك لذلك قال لو علم ثم أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم ولبكيتم كثيرا أرجع معناه وحد نص واحد نص في الفصل الموالي أن الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عفى الله عنك قال المفسرون في هذه الايه قال الله سبحانه وتعالى عاف الله عنك قدم العفو على ذكر ماذا على ذكر الذنب ان كان سمى ذنب كما قال القاضي عياذ رحمه الله قدم الذكر قدم قدم العفو على المعاتبه على العتاب قال لانه لو قدم العتاب لنشق قلب محمد صلى الله عليه وسلم خشيه الله لو قدم العتاب لو قال له لما ادنت له هكذا يعني مباشرة بدون بدون المقدمة الأدبية قال لنشق قلبه صلى الله عليه وسلم من خشية الله لأنه قلب رقيق رققته خشية الله سبحانه وتعالى لزي قلوبنا التي تسمع في الصباح والمساء الصواريخ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومع ذلك لا نقولها بالن نضحك ونمرح ونلعب ولا يؤثر فينا ذلك كأننا لا نسمع أو كأننا إذا سمعنا لا نفقه أو كأننا إذا فقهنا ذلك لا نعلم عاقبته أو كأننا إذا علمنا عاقبته لا نستعد لذلك ولا يهمنا وإنما يهم أناسا آخرين والتقوى ضميره والحكمة مقوله جعل الله سبحانه وتعالى الحكمة مقولة أي منطقة نطق النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ولذلك ذهب جل المفسرين إلى أن الحكمة المقرونه بالكتاب في القرآن الكريم المراد بها السنة يعلمهم الكتابة والحكمة يقول الكتابة هو القرآن والحكمة هي ماذا؟ هي السنة يعلمهم الكتابة والحكمة الكتاب القرآن والحكمه السنة. فمنطق النبي صلى الله عليه وسلم كله حكمة والحكمة هي الصواب هي وضع الشيء في محله من الإحكام الحكمة من الإحكام والإحكام هو الإسقان ومن ثم جاء الحكم والحكم هو وضع الشيء في محله ومنع الشيء أن يحصل محله غيره لانه ويتين معنى الإسقان ويتين معنى المنع احكم فلان كذا بمعنى اتقنه أو أحكم فلان كذا بمعنى منعه كما قال الشاعر ابن حنيفة احكموا سفهاءكم اني أخاف عليكم أن اغضب ما معنى سفهاكم حتى لا يزوننا بالسينه حتى لا يوزون بكلامهم فاننا إذا غضبنا سنهلك الحرث والنسل سنات على الاخضر واليابس فالاحكام هنا بمعنى المنع وياتي الاحكام بمعنى الاتقان وهذا مشهور احكاموا كذا بمعنى اسقانوا فالحكمه جاءت من هذه من هذين المعنيين تحكم الشيء فتضعه في نصابه وتمنع الشيء الاخر ان يحتل محل غيره ان يحتل محل غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه كله حكمه عندما يتحدث الناس عن عن دلائل النبوه عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرون المعجزات التي يعني المعهوده كنطق الحصى وتكليم الشجره وسجود الشجره وتسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم وتفجير المياه بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر وغير ذلك من ولكن المتمعين في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يجد كل ما يصر من النبي صلى الله عليه وسلم معجزه في الحقيقه من دلائل نبوته من دلائل نبوته بسمته وقد ذكرنا في درس سابق ان عبد الله بن سلام عرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ماذا من خلال قسمات وجهه قال فلما رايت وجهه فلما رايته واستبنت وجهه علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب يعني مجرد ملامح معجزة تدل على انه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى كذلك كلامه صلى الله عليه وسلم المسمى بجوامع الكلم الكلمات التي ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي عليها الدهر وهدي من المعجزة لا ياتي عليها الدهر بمعنى لا تنتقد بمرور الزمان او لا تكون متجاوزه يعني يتجاوزها الناس ويتجاوزها الزمان ويتجاوزها الثوره الصناعيه ولا الثوره كذا التكنولوجيا ولا كلامه لا يتجاوزه الناس لماذا لانه حكمه والحكمة دائما تكون أمام الناس لا تكون خلفهم دائما يستفيدون منها ويجعلونها شعارهم ويجعلونها يعني منارتهم يهتدون بها هكذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع أرجع الكلام الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور في العبادة في العادة في المعاملة في الأخلاق في سائر الحركات والسكنات تجد ذلك الكلام النبوي حكمة وتجد ذلك الكلام النبوي معجزة خالدة خلدها الله سبحانه وتعالى بتخليد كلامه صلى الله عليه وسلم وسيرته والحكمة مقولة والصدق والوفاء طبيعتاه النبي صلى الله عليه وسلم كان الصدق فيه طبيعة وكان الوفاء فيه طبيعة ما معنى طبيعة طبيعه بمعنى الطبيعة بمعنى المفهوم حديث للطبيعة بمعنى سجية بمعنى خليقه بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق هكذا مخلوق بصدق حتى كان صدقا كما قال البصير رحمه الله فالصدق والصديق نعم نعم نعم نعم فالصدق والصديق في الغار لم يرمى فالصدق والصديق المراد بالصدق كنا هو المراد بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والعرب إذا أرادوا أن يمدحوا الإنسان بشيء يعبرون عنه بالمصدر إذا أرادوا ان يقول مثلا فلان كثير صدق يقولون هو الصدق نفسه مثلا من أن يقول فالصادق والصديق في الغار قال ماذا فالصدق والصديق في الغار لم يريم بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كانه خلق من الصدق وكذلك الوفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف بالوفاء وما نقض عهدا قط كما ذكر ابو سفيان لهرق قال هل كان يغدر كان قال لا ونحن معه في مده لا ندري ما هو فاعل فيها ويريد ان يدخل شيئا في في تشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معه في مده لا ندري ما هو فاعل فيها ولكن فيما مضى ما كان يغدر بمعنى ان الوفاء هو طبيعه الرسول صلى الله عليه وسلم والصدق هو طبيعه الرسول صلى الله عليه وسلم والعفو والمعروف خلقه كان العفو هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان المعروف هو ضد المنكر معروف في الاخلاق معروف في العادات معروف في المعاملات معروف في جميع مناحي الحياه خلوق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشذوذ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الانفراد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشهرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيئا يخالف به الناس إذا لم يكن ذلك الشيء المخالف به الناس ذا لم يكن هو الصواب بعينه أي إذا لم يكن امرا من الله سبحانه وتعالى بالوحي إليه أما ما لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة شيئين فإنه يبقى يبقي الشيء على ما هو عليه لأنه يحب صلى الله عليه وسلم الأمر المعروف والعدل سيرته جعل الله سبحانه وتعالى العدل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم والعدل كالحكم هو وضع الشيء في في محله ومنع الشيء الآخر أن أن يوضع فيه في غير محله والعدل من صفات الله سبحانه وتعالى وأمر الله عز وجل في القرآن الكريم بأن العفو بأن العدل أولى للإنسان والمتقين الله سبحانه وتعالى يعدل هو أقرب للتقوى يعدلوه وأقرب للتقوى بمعنى أن العدل لا ينبغي أن يكون للهوى فيه دخل ولا أن يكون للنفس فيه دخل ولا أن يكون للحمية فيه دخل ولا أن يكون وإنما ينبغي أن يكون العدل يعني امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا لهوى ان تعدلوا زيد وان تلو نعم وان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا فرض الله سبحانه وتعالى لي الحاكم بمعنى الاعراض اعراض العارض الحاكم رد امره الى علم الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه لا تخفى عليه خافية. فالعدل سيره النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال للاعرابي الذي قال له لم تعدل قال ويحك فمن يعدل اذا لم يعدل اذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل في الناس اذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على العدل فمن ترى يكون عادلا بين الناس نعم والعدل سيرة والحق شريعة جعل الله سبحانه وتعالى الحق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما جانبها أو خالفها فليس من الحق في شيء وماذا بعد الحق إلا الضلال فطرق الغ... الغواية كثيرة وطرق الحق واحد ولذلك جاء فما بعد الحق إلا الضلال ولذلك يخرجهم من الظلمات بصيغه الجمع إلى النور بصيغه المفرد بصغة المفرد لأنه ما بعد الحق إلا الضلال الحق واحد والنور واحد والحق والنور من اسماء الله الحسنى وصفاته العلا سبحانه وتعالى وكل من امتثل أمر الله فله نصيب في هذه الصفات وله نصيب في هذه الأسماء ومن جانب الحق والصواب فلا نصيب له في ذلك فالشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الحق ومن أراد أن يتوصل إلى حب الحق أي إلى حب الله عز وجل أن يحب الله عز وجل فليدخل من هذا الباب ولا يبتغي لنفسه بابا غيره قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والهدى إماما جعل الله سبحانه وتعالى الهدى امام محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى قدوته ونحن نجعل محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا فالنبي صلى الله عليه وسلم مهدي وهاد مهدي بهدى الله له وهاد لنا إلى هدى الله سبحانه وتعالى بمعنى هو صلى الله عليه وسلم آخذ بأيدينا إلى الهدى أما هو فقد هداه الله وجدك ضالا فهدى معنى ضالا ماشيش خرج عن الترك <تصفيق> يعني النبي صلى الله عليه وسلم غاديش النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن الطريق الضلال هنا بمعنى ما كنت تدريب الكتاب ولا الايمان الضلال هنا ما عندك لا كتاب لا شريعه معينه لا فهمتيني ما كان شيء واحد تاخذ عليه هذا هو الضلال المراد بالضلال هنا بمعنى الانسان ما كان على شيء والنبي صلى الله عليه وسلم تشبث بمكارم الشيم التي وجدها في الناس وكره الله إليه ما كانوا عليه من الفسوق والعصيان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب معصيات لأنه قرأ في كتاب لا لأنه كانش واحد كي يعلموه لأخلاق لا لأن الله سبحانه وتعالى عصمه هذا هو وجدك فهذا هو الله سبحانه وتعالى لمكارم الشيام بدون أن يكون أمامه كتاب يقتبس منه وبدون أن يكون أمامه معلم يعلمه مكارم الأخلاق ويؤدبه وما إلى ذلك ولذلك كانت أميته صلى الله عليه وسلم معجزة كما ذكرنا في درس السابق كيف معجزة؟ لأنه مهتد ومهدي وهادي ومعلم وعالم وهو صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا ولا يكتب هذا هو ضالا فهذا إذن جعل الهدى إمامه والإسلام ملته جعل الله سبحانه وتعالى الإسلام ملة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام طبعا هو ملة الأنبياء كلهم وإذا أراد الله بعبد خيرا في غابر الأزمان وفي لاحقها جعله على مله الإسلام ولا دين غير دين الإسلام يقبله الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله ان الدين المرضي تزيد هذه الصفه المحذوفه اي ان الدين المرضي عند الله الاسلام والمعرفه في المبتدا والخبر تفيد ماذا تفيد الحصر، اي ان الدين المرضي عند الله الاسلام لا غيره لا غير لو قمنا ان الدين اسلام يمكن أن تعطف تعطف عليه ان الدين اسلام ويهوديه ونصرانيه وزيد اعطف ولكن لما عرفه حصره تعريف في الجزءين تجعل ما تجعلهم ماذا يعني محصور بعضهما في في بعض جعل الإسلام ملته وأحمد اسمه جعل الله سبحانه وتعالى اسمه أحمد أي كثير الحمد وسماه أيضا محمدا أي أن الناس يحمدونه يحمد أهل الأرض ويحمده أهل أهل السماء أهدي به من الضلاله أهدي به هاي الصفه دياله صفه النبي صلى الله عليه وسلم التي تخلق بها اذكر دابا غير الصفات التي تحلى بها في يعني في فأ... غيره او لاصلاح غيره أهدي به وهذا هو فعلى امامه ثم قال اهديه به من الضلاله بما أهدي به الناس أهدي به اهل الايمان أهدي به اهل التوحيد من الضلاله فالله سبحانه وتعالى جعله سبب لهداية الناس، جعله الله سبحانه وتعالى مفتاح السعادة للناس، هدي به من الضلال، وعلم به بعد الجهلة. هذاك الأمي الذي لا قر ولا يكتب، الله سبحانه وتعالى يعلم به، يعني جعل الناس علماء بواسطته جعل الناس أئمة بواسطة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلم به بعد الجهلة، وارفع به بعد الخمالة. يرفع الله عز وجل به أقواما بعدما كانوا خاملين والخامل هو الذي لا يباه به والذي لا بال له إنسان يعني منسي حضوره وغيابه سياني فالله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تكون مرفوعة الرأس بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم لولا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته ما كنا شيئا مذكورا وما كانت هذه الأمة شيئا مذكورا وما كان الناس يحسبون لهذه الأمة ألف حساب ولكن بسبب محمد صلى الله عليه وسلم وببئاتة محمد صلى الله عليه وسلم كانت أمة الإسلام كما ترون كانت أمة الإسلام أمة عظيمة عبر التاريخ غيرت مجرى التاريخ غيرت كثيرا من الأمور في التاريخ يعني شرقت وغربت وما خلت بقعة من الأرض إلا وفيها ركاع وفيها سجود وفيها صائمون وفيها قائمون هذا هو الرفع بعد الخمالة الذي أشر إليه الحديث وارفع به بعد الخمال وأسمي به بعد النكرة الله سبحانه وتعالى يسمي به ويعرف به بعد النكرة بعد أن كان الناس لا يعرفون شيئا بعد, بعد أن كان الناس يستنكرون المعروفة ويستسيغون المنكرة عرف الله عز وجل به بعد يعني ميز به بين الحق والباطل وأكثر به بعد القلة كسر الله به سواد الأمة بعد القلة بعدها قلت كما في الحديث هذه عبد الله بن مسعود أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض كلهم عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب معنى مقتهم جميعا لأنهم كانوا على الضلاله كانوا على الغوايا الذين كانوا لا يؤمنون بالله عز وجل ويشركون بالله عز وجل فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ليكثر به هذه القلة هذه البقايا بقايا من اهل الكتاب هذه البقايا الذين يذكرون يذكرون الله سبحانه وتعالى فكثر الله الحم الحمادين ومحمد صلى الله عليه فكثر الله الحمادين الذاكرين لله سبحانه وتعالى انا الليل وأطراف النار وأكثر به بعد القله وأغني به بعد العيلة أغنى الله عز وجل به بعد الفقر بعد أن, كان أن كانت أقوام وامم فقيرة محتاجة يقتلها الجوع أغنىهم الله, الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم وأجمع به بعد الفرقة جمع الله به الناس بعد أن تفرقوا شيعا وقبائل وأحزابا ينكر بعضهم بعضا فجمعهم الله سبحانه وتعالى لاحظ هذه النعمة الكبرى ناس من عراق مختلفة من أجناس مختلفة من الوان مختلفة من أقطار مختلفة جمعهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فكانوا أمة واحدة من شرق الأرض إلى غربها من شمالها إلى جنوبها جعلهم الله سبحانه وتعالى أمة واحدة وأجمع به بعد الفرقه واؤلف به بين قلوب مختلفه ألف الله بمحمد صلى الله عليه وسلم بين قلوب مختلفه يعني هذه الصفه تدعم التي قبلها جمعهم كيف جمعهم الف بينهم ألف الله عز وجل بينهم بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكانوا مؤتلفين بعد ان كانوا مختلفين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاح حفرة من النار فانقذكم منها كانت القبائل العربيه عامة متناحره فيما بينها فألف الله بين قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكانت الأوس والخزرج بصفة خاصة متناحره فيما بينها حتى كادت الحروب يعني أن تفنيهم فألف الله بين قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فازال عنهم عمية أو غبية الجاهلية ووصفهم بالأنصار أنصار الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانوا كانوا يتعرفون من أنت أنا خزرجيون وهذا اوسيون وكل واحد منهم يفتخر بعرقه وبقبيلته فلما ألف الله عز وجل بين قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا قالوا من أنتم قالوا نحن أنصار الله أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقيت لهم هذه الصفه صفة الانصار بدل صفة ماذا بدل صفه الاوس والخزرج لا اله الا الله محمد رسول لا الله صلى الله عليه وسلم سند عنده شي صفه مخصوص يفرط فيها شي صفه حميده من مثل هذه الصفات يعني لا باس عندما تقربت كتب التاريخ عند تجد فلان فلان فلان الخزرجي لا مشكل الاوسي لا مشكل ولكن الانصاري احسن واجمل لان هذه الصفه حلاك الله بها في القران الكريم القران الكريم هو الذي قال هذه الصفه فين سابقون الاولون من المهاجرين والانصار وحلاك بها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال بل انتم الانصار بل انتم الانصار فكيف تختار لنفسك صفه يعني تعود الى العيق تعود الى النزعه تعود الى كذا وتعود الى كذا هذه اشاره حتى لا تكون عندك شيء صفه تحتز بها غير صفه الإسلام سبع عرقيه معينه ناس للاسف الشديد بعض الناس يعني يعودون إلى التاريخ وينبشون في التره يبحثون عن مصدر عزهم في ما قبل الإسلام ايوا لحباط الكرام مصدر عزنا هو الاسلام ما كانت الجاهليه لتكون مصدر عز ابدا ما كانت الجاهليه لترفع شأننا فلولا الإسلام ما كان لنا شأن فلنعتز بإسلامنا ولنعتز بهذه الملة التي حلنا الله عز وجل بها وألف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة ألف الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم بين الأهواء المتشتتة الأهواء جمع هوا والهوى هو ما في نفس الإنسان ما يحبه الإنسان من الأطارة من الكبرياء من الاستعلاء في الأرض من الحكم من الاستبداد من من ومن ومن ومن هذه الأهواء كلها أزالى الإسلام وحل محلها ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وإسلام وأمم جمع الله عز وجل وألف بمحمد صلى الله عليه وسلم بين امم متفرقه وأجعل أمته خير أمة اخرجت للناس يقول أجعل أمته خير أمة اخرجت للناس كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة اخرجت للناس فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخير الرسول عليهم الصلاة والسلام فأمته خير الأمم وأمته أفضل الأمم ولكن هذه الأفضلية وهذه الخيرية لا تكون هكذا اعتباطا يعني ننام ونمرح ونلعب ونقول نحن خير أمة أخرجت للناس فلا بد من الشروط المذكورة بعد الآية ما هي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لا بد من الإيمان بالله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف عند حدود الله إذا فعلنا ذلك كنا فعلا خير أمة أخرجت للناس كما قال أبو رحمه الرحم侯 الله وشرالنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم ملك النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل كنا نحن أكرم الأمم لما بعث الله إلينا خير رسله جعلنا خير الأمم والاقوام على وجهه البسيطة وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة فقال قال الله عز وجل عبدي أحمد عبدي أحمد المختار هذا التوراة يعني قبل أن يحرف التوراة قبل أن يزيل الناس في كل ما يشير إلى صفات محمد صلى الله عليه وسلم عبدي أحمد المختار مولده بمكة ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة أمته الحمدون لله على كل حال امته الحمادون لله على كل حال أي الذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء وفي جميع احوال نعود ان شاء الله سبحانه وتعالى الى هذا النص الثاني الذي هو عبدي احمد المختار مولده بمكه ومهاجره بالمدينة وقال قال طيبه امته الحمادون على كل حال جعلني الله واياكم من الحامدين لله سبحانه وتعالى السراء والضراء ومن السالكين نهج محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال هذا الله صل على وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم